أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت تيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم 119. فابتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تغاضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما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 فانكحوهن بإذن أهلهم وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وَإِذَا اخْتُنَفَتْ فَإِنَّتَيْنِ رَفَاحِسَتَيْنِ فَعَلَيْكُمْ أَن نُّصْفِمَ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَانَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْدِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وخلق الإنسان ضعيفا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أَنفُسَكُمْ ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عذوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون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 الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى, القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك تيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس في ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهيما والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم لاخر ومن يكون الشيطان له قريما فساء قريما وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم لاخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذَرَّةٍ وإن تك حسنة يضاعفها ويوت من أجرا عظيما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 وإن كنتم مرضى أَوْ على سفر أَوْ جاء أَحَدٌ منكم من الغائط أَوْ لامستم, أو لامستم النساء فلم تَجِدُوا أُنَاسًا فِي حِلِّ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتغون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أَعْلَمُ بأعدائكم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 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أَلَمْ تر إلى الذين يذكرون أَنفُسَهُمْ بل الله يذكي من يشاء ولا يضرمون فتيلا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 دِيناً آمناً سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لاوتونا الناس نقيرا أم يحصدون الناس على ما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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يامركم ان تو العدل مانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله بما يعرضكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا وَأُولِلَ أَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أنهم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 سيفون بالله إن ردنا إلا إحسان و توفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغاً وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولغنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استنصر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله ثوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكتاب الله عليما يا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطل فإن صابتكم صيبة قال قد نعم الله علي إذ لكم معهم شهيدا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 أجنا من هذه القرية أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصير الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتلون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 فَلَمَّا كُتَّبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَنَّ مَا سَكَّ خَشِيَ اللَّهُ أَوْ شَدَّ خَشِيَهُ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيْبٍ 124. ومتاع الدنيا قليل 125. والآخرة خير لمن اتقى ولا تضربون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة هذه من عند الله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 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم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 مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنها وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَتَي يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتَا